بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين <تصفيق> ذكرنا فيما سبق أن من التفت <تصفيق> إلى أنه صلى إلى دبر القبلة أثناء الصلاة وكان ذلك عن خطأ أو نسيان فهل يمكن تصحيح صلاته بحديث الرافع أم لا؟ وذكرنا أن السيد الإمام قدس سره ذكر أن في الاستدلال بحديث الرافع عدة إيرادات تعرض لها وأجاب عنها الإيراد الأول ان التمسك بفقرتي رفع عن امتي ما اضطروا إليه فرع صدق الاضطرار وصدق الاضطرار منوط بوجود امر بالصلاه وامر باتمامها اذ لولا الأمر بالاتمام لما صدق عنوان الاضطرار فإذا شك المكلف في وجود الامر فقد شك في صدق الاضطرار ومعه يكون التمسك بحديث الرفع تمسكا بالدليل في الشبهة المصداقية لموضوعه وأجاب عنه بأن المكلف مأمور بإتمام الصلاة كما هو ظاهر الروايات ويمكن أن يقال أيضا بأن صدق الاضطرار لا يتوقف على إحراز الأمر في رتبة سابقة على الصلاة. بل يكفي في صدق الاضطرار العمل لتصحيح الصلاة فمن التفت لصلاته أنها مع استدبار القبلة وكان الوقت ضيقان فإن فإن توجهه للقبلة مصداق للإضطرار وإن لم يحرز أمر بهذه الصلاة فيكفي في صدق الإضطرار أنه لا طريق له لتصحيح صلاته وإدراجها تحت الأمر إلا أن يقوم بهذا العمل. <تصفيق> والإيراد الثاني الذي أورده أن المرفوع بحديث الرفع كما في فقرة الخطأ مثلا رفع عن أمة الخطا هل هو شرطية الاستقبال أم هو مانعية الاستدبار فإن كان المرفوع شرطيه الاستقبال فهو مما لا يصح لان المرفوع بحديث الرفعي ما تعلق به الخطا والنسيان والجاهل والمفروض ان الخطا لم يتعلق باصل الشرطيه وانما تعلق بالجهه الخارجيه وإن كان المرفوع مانعية الاستدبار فإن الاستدبار ليس له أثر شرعي لأن ما له الأثار هو الاستقبال حيث إنه شرط وأما الاستدبار فليس موضوعا لأثر شرعي كي يكون مرفوعا وأجاب عن ذلك قدس سروه بأجوبة ثلاثة أجاب عن هذا الإيراد الجواب الأول إن ظاهر كثير من الروايات أن الالتفات عن القبله قاطع وأدلة الاشتراط يعني اشتراط القبلة لا يفهم منها إلا لزوم الاستقبال حال الاتيان بالصلاة فلا يفهم منها شرطية الاستقبال في أكوان الصلاة وإنما يفهم منها شرطية الاستقبال في ذات الصلاة فإن الصلاة هي الأذكار والأفعال المعتبرة فيها فقوله لا صلاة إلا إلى القبلة ظاهر في اشتراط نفس الصلاة بالقبلة أي اشتراط الأفعال والأقوال وأما الأكوان المتخلله بين الأجزاء ف. ليست من الصلاة حتى يكون ما دل على شرطية القبله دالا على شرطيته فيها إذن فاحتجنا فيما لو استدبر عن القبله في اكوان الصلاة لا في أفعال الصلاة إلى دليل آخر يدل على البطلان وهذا الدليل الآخر ما دل على قاطعية الاستدبار والالتفات عن القبلة فالحكم بقاطعية الاستدبار غير الحكم بشرطية الاستقبال وبالجملة هنا دليلان دليل اشتراط القبلة ودليل قاطعية الالتفات وإرجاع الثانية إلى الأولى لا وجه له فنلتزم بأن هناك شنو حكمين زين فإذا شك في قاطعية الاستدبار أثناء الخطأ يعني الاستدبار الخطأي رفعت قاطعيته بحديث شنو الرافع زهن ولكن هذا الجواب غير عرفي فإن هذين الدليلين لو عرضا على العرف فقيل صل إلى القبلة فإذا استدبرت كان جنوب استدبارك قاطعا أو مفسدان فإن العرفاء يفهم من الثاني الحكوم على الأول لأن الثاني بنظر العرف ناظر للأول موسع لشرطيته لفرض الأكوان ايضا فإذا كان الأول وهو قوله لا صلاة إلا إلى القبلة لا دلالة له على أكثر من اشتراط نفس الأفعال بالاستقبال، فقوله الاستدبار قاطع شنو؟ موسع لدائرة الشرطية بحيث تثبت حتى في الأكوان، فهذا هو المنفهم عرفا عند تلقي الدليلين، لأن الثاني جعل. مستقل عن الأول الجواب الثاني قال إن دليل الرافع يرفع لازم المجعول وقاطعية الاستدبار لازم شرطية القبلة أي أن مقتضى شرطية القبلة وجود لازم شرعي وهذا اللازم الشرعي هو قاطعية الاستدبار فحديث الرفع إن لم يرفع شرطية الاستقبال فهو يرفع لازمه وهو قاطعية الاستدبار وهذا الجواب أيضا كما ترى فإن, الاست فإن قاطعية الاستدبار إن كان جعلا مستقلا لم يكن لازما لشرطيه الاستقبال وان لم يكن جعلا مستقلا فهو لازم عقليا وليس شرعيا اي ان مقتضى شرطيه الاستقبال عقلا قاطعيه الاستدبار فاذا كانت القاطعيه لازما عقليا فلا معنى لرفعه بحديث ال الجواب الثالث قال مع أن رفع الاستدبار هذا اللي نحن قلناه جواب الأول مع أن رفع الاستدبار راجع إلى رفع شرطية الاستقبال الله بعد هذا هو مع أن رفع الاستدبار لازمه رفع شرطية الاستقبال فلا ينبغي الإشكال من هذه الجهه. فإذا كان مرجعه إلى رفع شرطية الاستقبال إذن فليس في البين إلا جعل واحد وهو شرطية الاستقبال فإن قلت بأن الخطأ لم يتعلق بالشرطيه كي تكون متعلقا للراف كان الجواب ان الشك في عموم الشرطيه اي ان ما دل على شرطيه الاستقبال هل يعم فرض الخطا في الموضوع وهذه شبهه حكميه يتكفل لها حديث الراف من خلال فقره ما لا يعلمون لا من خلال فقرة الخطأ كي يقال بأن الخطأ مما لا يتعلق بالشرطية وإنما يتعلق بالموضوع الخارجي فهذا صحيح لو أردنا التمسك بفقرة رفع عن أمة الخطأ حيث إن الخطأ لا يتعلق بالكبرى وإنما يتعلق بالموضوع الخارجي لكن بناء على مسلكه من صحة التمسك بفقرة ما لا يعلمون يكون المورد شبهه حكميه حيث لا ندري هل ان الشرطيه تمتد الى فرض الخطا او فرض الاضطرار او فرض النسيان فيرفع هذا الامتداد بمقتضى رفع عن امتي ما لا يعلمون خب هذا الاشكال الثاني أو الإيراد الثاني واجاب عنه الإرادة الثالث ما هو في فوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 353 تقريرات المحقق النائني أن المكلف إذا استدبار فإن المفسد لصلاته حقيقة هو عدم الاستقبال وليس الاستدبار وبما أن عدم الاستقبال عدم فالعدم لا يقبل الرافع فإن المرتفع حال عدم الاستقبال والاستقبال لا أن العدم مرفوع ب حديث الرافع وهنا جوابان الجواب الاول ما اشار اليه قدس سروه عفوا الجواب الاول ان يقال ان المرفوع ليس هو عدم عدم الاستقبال وانما المرفوع شرطية الاستقبال في هذا الفرض فالمرفوع أمر وجودي لا عدمي وثانيا الجواب الذي أفاده قدس سره من أن الرفع هنا رفع قلوا يا اي اعتباري وليس رفعا تكوينيا كي يقال بأن الرفع لا يعقل تعلقه بالأعدام فإن هذا إنما هو في الرفع التكويني الحقيقي وأما إذا كان رفعا اعتباريا فأي مانع من بل في الحقيقة كما هو كرر مرارا ليس معنى حديث الرفع إلا الإخبار عن ضيق المجعول من أول الامر فهو إخبار عن ضيق المجعول صيغه بصياغة وإلا ليس هناك رفع في الحقيقة زي الإشكال وين وصلنا الرابع ما شاء الله شيخ حسن مركز مركز يعني كعادته طبعا مو يعني بس اليوم الإشكال الرابع ما ذكره المحقق الحائرين قدس سره في صلاته صفحة 296 وأشار إليه السيد الإمام تلميذه قدس سره في عدة موارد من كتاب الخلال كرر هذه الشبهة وجاوب عنها وهي أنه بعد جعل الشرطية للاستقبال لا معنى محصل لجعل المانعية للاستقبال فلا معنى لصدور جعلين شرطية للاستقبال ومانعية للاستقبال أو كما يقال شرطية للطهارة ومانعية للحداث مثلا أو شرطية للطهارة ومانعية للنجاسة وأجاب السيد الإمام كما في صفحة مائتين وعفوا مائة وواحد وعشرين قال إن مناط الشرطية يباين مناط القاطعية والمانعية ولا يعقل مو بس ممكن أصلاً لا يعقل إرجاع أحدهما مو مؤمر ممكن بعد ذلك يقول لا معنى له هذا يقول أصلا ما يعقل مقابل لا معنى له هذا اللي تقول عنه لا معنى له اصلا لا يعقل تركه أصلاً لا يعقل عدمه ولا يعقل إرجاع إحداهما إلى الأخرى ليش فالشرط دخيل في وجود المصلحة والاقتضاء والقاطع مزاحم لتحقق المأمور به في الخارج اعتبارا ولا يعقل ان يكون عدمه شرطا ودخيلا في المصالح فراجع وقد تقدم عدة مرات من حتى في اصوله يكرر هذا الامر وقد تقدم في بعض المباحث ان ما قيل من أن مانعية الشيء كمانعية الاستدبار مثلا ترجع إلى أن عدمه شرط كما في كلمات المحقق النائين كلام خال عن التحقيق ولعله معخود من ظاهر كلام بعض أهل النظار صد أهل النظر يعني شنو؟ أهل الحكماء الذين يقولون بأن عدم المانع شرط أو أن عدم المانع من أجزاء علة التامة وهو كلام صوري لو صدر من أهل الفن متفكر الفن يعني أصول ولا فقه فن فن الفن وهذا لو صدر من أهل الفن لا يراد منه ظاهره وهو أن للعدم دخلان إلى آخر ما أفاد من الكلام ولكن ومحصله خلنا نذكر محصله ومحصله أن ما يظهر من عبائر المحقق النائيني قدس سره وتلابذته ومنهم سيدنا قدس سره من أن مرجع المانعية في المركبات الاعتبارية إلى شرطية العدام أدعهم آية ماشيين عليها أورد عليها قدس سره سيد الإمام يعني ايرادين الايراد الاول ان مقتضى الصناعه ان يكون مقام الجعل متطابقا مع مقام الملاك واذا لاحظنا مقام الملاك وجدنا ان ما هو الشرط غير ما هو المانع فبليحاظ مقام الملاك عندنا ما منه الوجود وهو المقتضي وهو عبارة عن الأجزاء وما به فعلية الوجود وهو الشرط كالاستقبال والاطمئنان والطهارة وما هو مزاحم للملاك حين وجوده وهو المعبر عنه بالمانع فبلحاظ عالم الملاك يوجد ثلاثة أنحاء فمقتضى تطابق عالم الجعل مع عالم الملاك أن يكون هناك جعل للمانعية كما أن هناك جعل شنو للشرطية وثانيا إن هذا الكلام أن عدم المانع جزء أو شرط يقول كلام صوري وإذا صدر من بعض أهل الفن كالمحقق السبزواري في منظومته فإن المقصود من شنو؟ بلي؟ فان المقصود من مجرد التقريب وقد أشار إليها ملهاذي ملهاذي الله يرحمه إيه قال كذاك في الاعدام لا علية وان بها فاه فتقريبيه اي اذا قالوا بان للعدم علية او جزءا من العله فيقصدون تقريب الفكره وان بها فاه فتقريبيه والا فلا يعقل ان يكون للعدم جزء كما في بعض الكلمات إن العدم له حظ إن عدم الملك له حظ من الوجود فكيف يكون للعدم حظ من الوجود وهو نقيضه زين فهذا أمر غير معقول ألبت زين ولكن يلاحظ على ما أفيد أن مقصود المحقق النائيني قدس سره وتلامذته أنه وإن كان بحسب عالم الملاك كما تقولون أن هناك مقتضي وهو الأجزاء وهناك شرط وهناك مزاحم ومانع ولكن بحسب عالم الاعتبار والجاعل لا يعقل جعل المانعيه مستقلا عن جعل الشرطيه والسر في ذلك ان المولى اذا امر بالمركب كالصلاه ونظر الى امر ونفترضه الاستدبار او الحداث فاما ان يكون المركب بالنسبه اليه لا بشرط أو بشرط شيء أو بشرط لا وليس للماهي اعتبار رابع فإن اعتبارات الماهي شنو ثلاثه وحيث إنه لا يمكن أن يكون على نحو لا بشرط فإن اللا بشرطيه تتنافى مع كونه مانعا ولا يمكن ان يكون بشرط شيء والا لصار الاستدبار دخيلا في صحه الصلاه فتعين ان يكون بشرط لا فلاجل وعاء عالم الاعتبار وعدم تصور شق ثالث لاعتبارات المهيه تعين شنو أن يكون مرجع مانعية أي شيء في الصلاة إلى شرطية العدام فهذا لأجل ما يقتضيه وعاء الاعتبار وإلا ففي عالم الملاك يمكن أن يكون الوجود شنو بلي مزاحمان بلي وثانيا قد يدعى بان جعل المانعيه للاستدبار بعد جعل الشرطيه للا استقبال شنو لغو لا اثر له ويمكن رفع اللغويه لو بنينا على ان شرطيه الاستقبال تختص بالافعال ومانعيه الاستدبار أعم من ذلك ولكن بناء على وحدة المورد فإن الجعل الثاني لغون زين. فتحصل مما ذكر أن تصحيح الصلاة بدليل الرفع هو يقول مما لا مانع منهم لو لم نقل شوفوا هالعبارة منا لو لم نقل باستفادة البطلان من موثقة عمار حيث إن موثقة عمار قالت إذا التفت إلى أنه مستدبر للقبل أثناء صلاة جنو فليقطع صلاته فيكون مفاد حديث الرفعي غير كاف في إثبات الصحة مع وجود موثقه عمار ولكن على مسلكه قدس سره فقد ذكر في صفحة خمسة وخمسين من هذا الكتاب أن النسبة بين حديث لا تعاد وحديث الرفع العموم من واجب لأننا نلاحظ كل فقرة من حديث الراف وحدها مع فقرة من فقرات لا تعاد فبناء على ذلك أيضا تكون النسبة بين حديث الراف وبين موثقة عمار شنو عموما من واجب، فإن موثقة عمار تقول من التفت للاستدبار أثناء الصلاة شنو يعيد سواء كان استدباره عن خطأ او نسيان او جهل وفقره رفع عن امه الخطا تقول ان ما اخطا فيه المكلف مرفوع سواء كان في باب الصلاه او غيرها فالنسبه بينهما عموم من وج ومقتضى ذلك هو المعارضه والمرجع والمرجع بعد سقوط المتعارضين ما دل على شرطية الاستقبال لا صلاه إلا إلى القبلة وبناء على كلامه في صفحة مئة وأحد عشر من نفس هذا الكتاب تزم بالحكومة وقال بأن حديث الرف حاكم على جميع الأدلة ومنها حديث لا تعاد فمقتضى هذه الحكومة أن يكون المقدم في المقام حديث الرف على موثقة عمار. عمار ولكن على مسلكنا حيث قلنا بالأخصية فهنا أيضا نقول بالأخصية لأن المتجه عرفا ملاحظة حديث الرف بتمام فقراته حديثا مقالا واحدا او كلاما واحدا وإذا لوحظ بتمام فقراته واحدا كانت موثقه عمار اخص منه لا محاله لورودها في خصوصي من علم بالاستدبار اثناء صلاته فافهم واغتنم وتامل ياتي البحث يوم السبت ان شاء الله جريا على ما ذكره زعيم الحوزة وشيخها الشيخ الوحيد دام ظلوه من التعطيل في هذه الأيام الآتية لأجل شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى على وعلى أبيها وآله الطيبين الطاهر صلوات الله وسلم محمد الله يساعدك اليوم.